وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شيئا وتطهر بيتي للقائفين والقائمين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوا كرجال وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتي نم كل فج عميق ليشهدوا ما لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على مَا رَزَقَهُم من بهيمة الأعوام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفن ذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق